هو الذي ينزل عَلَى عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بِكُمْ لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا فِي سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن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 نَجْرِي رَبُّهِمْ لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ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 إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ سَابِقٌ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ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 لكي لا تأسوا على مَا فاتكم ولا تفرحوا بِمَا آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد قِ أسَلنا رسُ ننا بالِبَيناتِ وَأَن زَلنا معول الكتاب وَْمزَانَ لَقومُمًا الناسَّاسُ بالقصِْ وَأَن زَلَّ الحديدَ فيِيهِ بَأسُ شَددُ وَمَنافعولٍ الناسَّاس وَليعلملَمَ اللههُ مَ صُرهُ بالغيب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 فَن على ثَان برسلِن وَوقَن بسَابنِ مرم وَآتَن جُإجلَ وَجعلنا في قُلوبَّذينَ التَّبع غ رَأفَتَ وَرحمَت وَحبَانتَن بتدععه مَا كتَ بنها عَلَجِم إَِّ ببتغ أرب اللاجِ فما رعهاَا حّ